ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا ايفكن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاء ظلم وذرا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى الىه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا أو ضرب كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدُعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء او ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم فيقول ان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 ولكن ما تعتتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صدفاً ولا نصراً ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيرا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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن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 لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنه تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شرم ما كانوا واضل سبيلا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 وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا اللَّهُ عَنۡهَا وَسَوْفَ يَعۡلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلۡعَذَابَ مَن أَضَلَّ سَبِيلًا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 119. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 110. وهو الذي أرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا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 وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ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 إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا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 لقد كذبتم فسوف يكون لزاما